مَن يُضِلَّ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ 117. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 118. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 125. إنك ميت وإنهم ميتون فَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقُيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ